بعد التعب والجهد والهم والدرس درس ما dars, يومين الا من سنين حنا تخرجنا بعد فضل ربي يلا سوا ما نفرح الحين بعد التعب والجهد والهم سن ما هو حنا تخرجنا بعد فاضل ربي يلا سوا مع بعضنا نفرح الحين بعد التعب والجهد والهم والدارس درس ما هو يومين إلا من سنين حنا تخرجنا بعد فضل ربي يلا سوى مع بعضنا نفرح الحين يلا سوى مع بعضنا نفرح الحين بعد التعو والجهد والهم والدرس درس ما هو يومين إلا من سنين حنا تخرجنا بعد فضل ومع بعضنا نفرح الحين وحنا رفعنا روسها لنا مع الغيم بالعز والإصرار والحب والدين حنا خوات للعزايم جديرات والله يوفقنا بعد قوله أمين والله يوفقنا بعد قوله أمين لسن ما هو يومنا الا من سنين لجنا سوا ما بابنا نفرح الحين